نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفون ينوح فجر أجمل وتسبق للمكرمة وحلقوا بسبائنا طبرا وخيرا أمنوا هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا ولي قمة الأمجاد يا صحب اعتلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنزلوا ولي قمة الأمجاد يا صحب اعتلوا ولي الأمجاد يا صحب اعتلوا بكتاب رب عونكم وسددكم وبسنة المختار فهي المنهل وتذكر فضل الإله ولطفه وجت بين العلا والمهمل وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخوتي وقل اعملوا جد المسير فلا وط فأحبتي إلا لجنة إذا قلاد خلو إلا لجنة إذا قلاد خلو تسير شباب الأمة وتجتف للوحى فجر أجمل وتسبق للمكرمة وحلق بسمائنا ضرا وخيرا